بسم الله الرحمن الرحيم والسماء اذا تبرجت واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود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 وَا الله عَلَى كُل شَيْءٍ شَهِيد إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ حَرِيق إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا حَتَّى لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ إِنَّهُ هُوَ يُبْدَأُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط بل هو قران مجيد வேலோஹுன் மஹஃபு